إِنَّ يَوْمَ الْفَشْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَنْ لَنَا عَنْهُ لَن شَيْءٌ وَلَا هُمْ مِنْصَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ كَلَمَهْ ذِي عَلِي فِي الْبُطُونِ كَرَلِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتَ تَمْتَرُونَ إِنَّ متقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس ويستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل مفاكهة آمنين لا يذوقون. فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بنسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون